ف أ ق ا م ه في منزلته و إ ل ى إ ب ر ا ه ي م فكساه ح ل ة خلته و إ ل ى إ س م ا ع ي ل ف أ ع ا ن الخليل على بناء كعبته و إ ل ى شعيب ف ع ط ا ه ا ل ف ص ا ح ة في خطبته و إ ل ى يعقوب فرد إ ل ي ه حبيبه وحبيبته و إ ل ى يوسف ف أ ر ا ه البرهان في همته و إ ل ى موسى فخطر في أ ث و ا ب مكالمته و إ ل ى أ ي و ب فياطوبى ل ر خ ض ت ه و إ ل ى ذنون فسمع نداءه في ظلمته و إ ل ى داود ف أ ل ا ن له الحديد على حدته و إ ل ى عيسى كم أ ق ا م ميتا من حفرته و إ ل ى محمد فخصه بالقرب من حضرته ل ي ل ة المعراج و أ و ص ل ه إ ل ى سدرته و أ ع ر ض عن إ ب ل ي س ه فشقي وحظي بالطرد من رحمته وعن نمرود فادع فادعى احياء الموتى على بلاهته وعن قابيل فقلب قلبه إ ل ى معصيته وعن فرعون فادعى ا ل ر ب و ب ي ة على ج ر أ ت ه وعن قارون فخرج على قومه في زينته وعن أ ب ي جهل فشقي مع س ع ا د ة أ م ه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره فلا اعتراض على قسمته يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته و أ ص ل ي و أ س ل م على عبد الله المصطفى ورسول الله المتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله إن من أعظم الله خصائص الأمم والحضارات إن من والشعوب والمجتمعات الاعتناء بالمبادئ والاهتمام ب ا ل أ ص و ل وترسيخ المعاني والمفاهيم و إ ن من أ ع ظ م خصائص أ م ت ن ا اعتناؤها ب أ ص و ل ه ا و إ ع ل ا ؤ ه ا من ش أ ن ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م تمثل الركن ا ل أ ه م و ا ل أ س ا س المتين و ا ل أ ص ل العظيم الذي تنبني تقوم ن ب ي ت عليه ا ل م ل ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا ا ل ع ق ي د ة في الله أ س ا س كل ا ل أ ن ب ي ا ء ولقد بعثنا في كل أ م ة ا ل رسولا ان ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت جاء ا ل أ ن ب ي ا ء لتجريد ا ل ع ب و د ي ة لله ولتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى و إ ن ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م تمثل النبع ا ل س ر المتدفق لكل ف ض ي ل ة و م ك ر م ة في ا ل ح ي ا ة ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م هي مصدر العز ومنبع ا ل ق و ة و أ س ا س التمكين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ا لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م ن ا بشرط ا ل ع ق ي د ة يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م هي ا ل أ س ا س الذي يعطي التصور الصحيح ل ل ح ي ا ة يتحدث الناس في أيامنا هذه عن فساد م ل أ ا ل آ ف ا ق وعن تحلل وانحراف في ا ل أ خ ل ا ق م ل أ العيون لا تخطئه ع ي ن من أ ر ا د أ ن يعرف الانحلال والتبرج والتعري ب ر ج و ا ل ت في السودان لا يحتاج إ ل ى خ ط ب ة ج م ع ة ولا إ ل ى درس بعد عصر ولا إ ل ى م ح ا ض ر ة بعد مغرب إ ن ذلك واضح وبين للعيان ولكن السبب الرئيس و ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ر ة أ ن سبب هزائمنا المتلاحقه و أ ن سبب ضعفنا المتمكن وفسادنا ا ل م س ت ش ر ي إ ن م ا بسبب ضعف م ع ر ف ة الله واهتزاز م ع ر ف ة الله في النفوس م ن ح ر ف ت ا ل أ خ ل ا ق إ ل ا عندما ح ر ف ت المفاهيم و م خ ت ل ت المواقف إ ل ا عندما اختلت ا ل أ ف ك ا ر وما فسدت السلوك و م الا فسد ا س ل ل و ك إ عندما فسدت التصورات ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ر ة التي ينبغي أ ن يعلمها الجميع أ ن الذي تمكن ا ل إ ي م ا ن من قلبه و ا ل ع ق ي د ة تمكنت في فؤاده لا يمكن أ ن ي ع ص الله بهذه الصوره اذا أ ر د ت م مجتمعا معافى و أ م ة ر ا ش د ة فعليكم ب ع ق ي د ة ص ح ي ح ة تغرس في ا ل أ ج ي ا ل وفي ا ل أ م م وفي الشعوب عبر المناهج و ا ل إ ع ل ا م وعبر الوسائل والمنابر ا ل م خ ت ل ف ة ل إ ح ي ا ء ا ل أ م ة فلن تحيا ا ل أ م ة إ ل ا ب ع ق ي د ة ص ح ي ح ة في الله عز وجل و إ ن أ ع ظ م ما يعيشه المسلمون في أ ي ا م ن ا التناقض الذي يعيشه المسلم بين قناعاته وعقيدته و إ ي م ا ن ه وبين واقعه وممارساته وبين حياته إ ن المسلم المتوازن الذي يعرف الله ويعبده بكل أ ن و ا ع العبادات ا ل م خ ت ل ف ة المسلم النزيه الذي لا يعرف ا ل ر ش و ة ولا يعرف الحرام إ ل ى جيبه ولا إ ل ى ب ط ر ه ولا إ ل ى بيته سبيل المسلم التقي الذي إ ذ ا كان موظفا أ ت ق ن عمله و إ ذ ا كان تاجرا كان صادقا المسلم الذي لا يغلب المال ولا ا ل م ا د ة على قيمه و أ خ ل ا ق ه إ ي ج ا د هذا المسلم هو أ ع ظ م تحدي لنا و أ ق و ل ه ا بملئ في ولا أ ت ر د د إ ن الله عز وجل لم ينزل دينه القيم على الناس ليكون مجرد نظريات تستمتع بها العقول أ و ليكون مجرد كلام للتبرك فقط لا والله أ ن ز ل الله كلامه ليقود ح ي ا ة الناس ولينظم ح ي ا ة ا ل أ س ر ة وليقود ح ي ا ة المجتمع وليحيا به الفرد ولتسعد, ولتسعد به الشعوب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و ي خ ر ج م ن الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى صراط مستقيم هذا هو الدين بعد هذه ا ل م ق د م ة ا ل ط و ي ل ة أ ف ت ح اليوم ملفا خطيرا أ س م ي ت ه س ل س ل ة معالم ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة التي نريدها وهي ع ب ا ر ة عن ع ش ر ة خطب هذه أ و ل ه ا المسلم مع ربه والمسلم مع والديه والمسلم مع أ و ل ا د ه والمسلم مع زوجه والمسلم مع مجتمعه والمسلم مع جيرانه والمسلم مع أ ر ح ا م ه والمسلم عند المال الذي يهز الكثير من الناس واسمحوا لي أ ن أ ق و ل ولا أ ت ر د د إ ن المال ف ت ن ة و إ ن ا ل س ل ط ة ش ه و ة بسبب ذلك ضاعت حتى ا ل أ ف ك ا ر وحتى المناهج ا ل ص ح ي ح ة ما من ج م ا ع ة من الجماعات في ا ل س ا ح ة انشقت حتى الجماعات التي تحمل شعار الكتاب و ا ل س ن ة إن شقت والسبب اما س ل ط ة و إ م ا ث ر و ة تقسم السودان وقامت فيه ا ل ق ب ل ي ة تنادي وتزرع الفتن بين الناس في كل مكان والسبب ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة انشق الحزب الحاكم وقام الخارج على الحزب يكيد للحزب ويضع يده في يد الشيوعيين ليسقط ح ك و م ة أ ت ى بها والسبب ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة حتى الجماعات ا ل س ل ف ي ة لم تخلو ا من الانقسامات والسبب في تخدير لا دين ولا أ خ ل ا ق ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة م س أ ل ة خ ط ي ر ة جدا وهذا يدل على ضعف في ا ل ت ر ب ي ة و ه ش ا ش ة في التكوين ولكن ا ل ف ت ن ة المال تغالب النفوس جميعا هذه ح ق ي ق ة من المسلمات هذه فتنه ت أ ت ي بالنزيه وتعرفه مصليا وفي الصف ا ل أ و ل راكعا وساجدا وللكتاب تاليا وخاشعا ف إ ذ ا كان في موضع مال اهتز و ب د أ يفقد نزاهته إ م ا بنفسه و إ م ا من ا ل ع ص ا ب ة التي تحيط به في مكان عمله ولذلك قررت أ ن أ ت ح د ث عن ش خ ص ي ة م س ل م ة ت ق ي ة و ر ع ة تخاف الله تحترم الكبير ة تبر الوالد ة ترحم الصغير ة ترعى حقوق ا ل ز و ج ي ة تقوم بحقوق الله, في بحقوق الله وترعى حقوق عباد الله في ا ل أ ر ض و أ و ل هذه ا ل خ ط ب ة و ا ل خ ط ب ة التي بعدها عن ع ل ا ق ة المسلم بربه جل وعلا هي ا ل أ س ا س الذي لا يستقيم ولا يعرف ربه ولا يؤدي حقوق الله لن يؤدي للعباد حقوقا ولن تنتظر من أ ح د اختلت عقيدته أ و ضعف توكله أ و اهتزت في الله ثقته أ و تعلق بالبشر أ و توكل على أ ح ج ا ر لا تعتقد ولا تظنن من هذا أ ن يقيم دينا أ و أ ن يحدث ن ه ض ة و ل ك ن قبل أ ن أ غ ا د ر هذه ا ل ن ق ط ة لا بد أ ن أ ق و ل اسمعوا جميعا لا ن ه ض ة لبلادنا ولا س ع ا د ة لشعبنا ولا مجد ل أ م ت ن ا ما لم نتجرد جميعا من انتماءاتنا ا ل ض ي ق ة ل ل ق ب ي ل ة والحزب و ا ل ج م ا ع ة و ا ل ط ا ئ ف ة لنخرج إ ل ى فضاء واسع الانتماء للدين والتعلق برب العالمين أ ك ر ر لا ن ه ض ة لبلادنا ولا رقي لشعبنا ولا مجد ل أ م ت ن ا ولا نصر لجيشنا ما لم نتجرد جميعا من انتماءاتنا ا ل ض ي ق ة من عصبياتنا وقومياتنا و أ ح ز ا ب ن ا وطوائفنا وجماعاتنا لننتمي جميعا إ ل ى دين واسع ورب عظيم ت ا ن ي أ ك ر ر ولا ك ف ا ي ة المسلم مع ربه المسلم الصحيح عقيدته ص ح ي ح ة وينبغي أ ن تعلموا جميعا ب أ ن ن ا نعيش في عهد ا ل أ ل ف ي ة ا ل ث ا ل ث ة التكنولوجيا و ا ل ت ق ن ي ة و ا ل ح ض ا ر ة والانفتاح هذا صحيح ولكن يؤسفني أ ن أ ق و ل ب أ ن عصر التكنولوجيا يغلب عليه ا ل إ ل ح ا د و ا ل ع ل م ا ن ي ة وفصل الدين عن ا ل ح ي ا ة و إ ق ص ا ء ا ل إ س ل ا م عن م س ي ر ة الناس يؤسفني أ ن أ ق و ل ب أ ن ن ا في عصر ا ل أ ل ف ي ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل إ ن ت ر ن ت والعولمه ونحن في عصر الدجل و ا ل ش ع و ذ ة والسحر وفضائيات السحر التي ت م ل أ آ ف ا ق الدنيا عبر ا ل أ ث ي ر هذا دليل على فضائيات م ن ح ر ف ة في ا ل أ خ ل ا ق تسمعونها وتطالعونها وتعرفون ما تنقل إ ل ي ك م الان بي سي واحد واثنين و ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة وما تنقل إ ل ي ن ا من إ ف س ا د بالرغم من أ ن ن ا نعايش عصر ا ل ن ه ض ة غير أ ن ا ل إ ن س ا ن وصل بفكره وعقله إ ل ى الحضيض ا ل آ ن الناس يتعلق بالشيوخ و ب ا ل أ ح ج ا ر و يعبد القبور ع ب ا د ة القبور في كثير من بلاد المسلمين ع ب ا د ة أ س ا س ي ة وتقديس الاولياء و ع ب ا د ة البشر والتعلق بهم هذا غير بقيه ة الآفات التعلق بالدنيا والتعلق بالمال ا ل تعيس عبد د ر م ي تعيس عبد الافات د ي ن ر ي تعيس الخميصة بالقبيلة التعلق عبد بعض و ي سبيل ل ل ل ق ب ي ة و ا ا ن م ان ء إليها ي س ى ا ل ك ث ي لدينه ر ر من انتماءه وانتماءه الناس ل ش ع ق ي د ة هي التي تشكل ه و ي ة ا ل أ م ة و ث ق ا ف ة المجتمع وترسم معالم الجيل ف إ ذ ا وجدتم جيلا مشوها و ن ا ش ئ ة ووجدتم ن ا ش ئ ة ووجدتم ن ا ش ئ ة لا تمت إ ل ى ا ل إ س ل ا م ب ص د ى فراجعوا المناهج وليراجع الناس عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى معالم ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م و ا ض ح ة لا لبس ولا غموض فيها و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعان ا ل ع ق ي د العقيدة. العقيدة في ا ل إ س ل ا م ترفض الكهانوت وترفض ا ل و ا س ط ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتوب إ ل ى الله لن تحتاج إ ل ى شيخ تبرك بين يديه وتذرف الدموع س ح ة غ ز ي ر ة لتحكي له عن ذنبك ليتوسط لك بينك وبين ربك ليغفر لك ذنبا لا والله ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م ترفع يديك خ ا ل ي ة الوفاض بقلب منكسر و بعين د ا م ع ة و بيد ض ا ر ع ة يغفر لك ذنبك ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م ترفض ا ل و ا س ط ة إ ل ا في تعليم وتوجيه و إ ر ش ا د الشيخ حد ي م س ك ك في الله و يوريك ربنا دعك ده شيخ يقيت هنا ثاني ما عنده ح ا ج ة لا ينفع ولا يضر ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م و ا ض ح ة ولا لبس ولا غموض فيها اسمع هذه ا ل آ ي ا ت التي ت ج ل ا ل ع ق ي د ة وتضعك على طريق ا ل ح ن ي ف ي ة السمحاء و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د ا و أ ن ه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إ ن م ا أ د ع و ربي ولا أ ش ر ك به أ ح د ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ظ م و ا س ط ة هو واسطتنا بيننا وبين ربنا في الوحي ما نزل الوحي إ ل ا إ ل ي ه ومنه جاءنا الوحي وواسطتنا التي دلتنا على ربنا بالرغم من ذلك قال له قل قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي هو رسول ا ل إ س ل ا م و أ م ي ن الوحي وهو نبي ا ل أ م ة قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دونه ملتحدا إ ن ه ا ع ق ي د ة و ا ض ح ة لا لبس ولا غموض فيها ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م لا تعقيد فيها عقيدة تربطك من ا ل ل ه م ب ا ش ر ة ع ق ي د ة تعلمك أ ن ه لا أ ك ب ر من الله ولا أ ع ظ م من الله ولا أ ج ل من الله ولا, ولا ولا يدعى غيره ولا ينادى سواه ع ق ي د ة تعلمك أ ن ه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا مانع لما أ ع ط ى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م تقوم على هذه ا ل ق و ة العقيدة في الإسلام في تمنح صاحبها ا ل ق و ة و ا ل ع ز ة و ا ل م ن ع ة وتجعلك أ ع ل ى و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين مؤمنين ا ل إ ي م ا ن بالله عظيم هو أ س ا س الدين هو, هو ركن ا ل م ل الملة هو قوام الشرع هو أ س ا س ا ل ح ي ا ة ت أ م ل في ملكوت الله وفي عظيم صنعه وفي بديع خلقه ت أ م ل في هذا الكون لتجد ح ق ي ق ة واحده ة و إ ل ك م إله والهكم ح د ا إ ل إلا إ ل هو ه و إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو سبحانه وتعالى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 هو الذي يعلم عدد ما أ ظ ل م عليه الليل و أ ش ر ق عليه النهار لا إ ل ه غيره ولا رب سواه ع ق ي د ة عند المحكات ا ل ع م ل ي ة ع ق ي د ة في أ ت و ن ا ل م م ا ر س ة تظهر وتتجلى للجميع كل الناس يقولون ا ل ع ق ي د ة في الله ونحن مؤمنين بالله وما اتكلمنا وهذه من المسلمات عندنا ونحن عقيدتنا ص ح ي ح ة لكن تامل مظاهر الخلل في ا ل ع ق ي د ة التعلق بالبشر التعلق بالدنيا يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم لو أ ن ك عبدت الله أ ل ف س ن ة هذا كلام عظيم لو أ ن ك عبدت الله أ ل ف س ن ة والتفت بقلبك إ ل ى غيره ل ح ظ ة لكان ما خسرت في هذه ا ل ل ح ظ ة أ ع ظ م مما كسبت في الالف أ ل لو ف سنة عبدت ل ل ه سنه ولحظة لي بس مشيت ر اللحظة دي الخسارة فيها دي. الخسارة في اللحظة. أعظم المكسب ولو أشركوا لحبطا عنهم ما كانوا يعملون ولقد اوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ليحبطن ا عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ا ل م ش ك ل ة يقول لك التوحيد نحن موحدين وتلقى الزول رابط حجبات رابط أ ن ت موحد لابسط حبات مالك عشان تحذبك تحذبك من شنو و أ ن ت مقر ب أ ن ه أ خ ب ر النبي ع ل ى الله عليه س ل م قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ض ر ولا رشدا ان يمسسك الله ب ذ ر فلا كاشف له إ ل ا هو ويرثك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يحجبك؟ التميمه تحجبك ياخي يا ما حجبت ناس العدل و ا ل م س ا و ا ة تحجبك انت انت ما شفت ناس العدل و ا ل م س ا و ا ة طقوك ه كتلون ولابسنا ما لاقك انت عارف في ناس من ك ث ر ت مع عقيدته م ذات ف ا ز د ة ج و ل الناس الميتين قلعوا الحجبات عشان يلبسوه ياخي يا وجودك ادام عينك ذا اسمو بيان بالعمل طقوك كتلون ادام عينك كانت نفعته كأن لو بتنفع كان نفعته لكن إ ن كل نفس لما عليها حافظ البحفظ ربنا؟, ربنا هذا ينافي التوكل بعدين ي د خ ل ف ي نقاش يقول لك من ق ر آ ن حتى لو من ق ر آ ن الذي أ ن ز ل عليه ا ل ق ر آ ن هل أ م ر ن ا ب أ ن نكتب ا ل ق ر آ ن ونعلقه في أ ك ت ا ف ن ا أ و أ ن نربطه في وسطنا هل هذا ورد حتى لو、قرآن. القران آ ن ل ق ر آ لنمارسه في حياتنا لنقيمه في حكمنا ليسعد به الفرد لنقود به ا ل ب ش ر ي ة لنصحح به المسير ة مهيمنا ا ل ق ر آ ن مهيمن ومن إ ه ا ن ة ا ل ق ر آ ن أ ن تعلق ا ل ق ر آ ن في كتفك يتعرض غيره للعرب وإلى بالرغم من أ ن أ غ ل ب التمائم تسعه وتسعين في الميه منها ما ق ر آ ن م س ل ث ا ت ونجوم و أ ر ق ا م وحروف وكلام ما مفهوم و ق ر آ ن مقطع يا أ خيمه تعي ا ل أ م ة الدرس أ ن ا ل ع ق ي د ة في الله و أ ن التوكل عليه سبحانه وتعالى السحر السحر ا ل آ ن ي م ل أ البلاد سحر الله به عليم كتابات ومحايات وبخرات ت م ل أ ا ل آ ف ا ق مازال الناس في بلادنا يعتقدون في هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ق ي د ة ينبغي أ ن تصلح وينبغي أ ن تكون ا ل ع ق ي د ة في الله أ و ل معلم من معالم ا ل ع ق ي د ة في ا ل إ س ل ا م ا ل ع ق ي د ة و ا ض ح ة لا تعقيد ة ولا غموض ة ولا لبس فيها ع ق ي د ة في الله و ا ض ح ة ثانيا من معالم ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة الخلق جميعهم إ ل ى الله فقراء يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد ي ش أ يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز العقيدة في الإسلام في كل الكائنات تقوم بالله والله يقوم بغيرها الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم القيوم الذي لا تقوم الكائنات إ ل ا به و ب أ م ر ه بدءا من أ ص غ ر كائن الذره وما دونها الحشرات الكائنات التي لا ترى إ ل ا بالمجهر الكائنات تحت ا ل م ج ه ر ي ة الى اعظم الكائنات التي خلقها مجرات ض خ م ة وما بين ذلك انس وجن و م ل ا ئ ك ة الكائنات جميعها مفتقره الى ربها وباريها سبحانه وتعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقد تفرد بانه الغني عن خلقه والخلق اليه فقراء المعلم ده كما خطيته قدامك ما حتكون عندك عقيده صحيحه ابدا ثالثا من أ ع ظ م معالم ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر ا وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون من معالم ا ل ع ق ي د ة أ ن تعظم الله إ ذ ا عرفت هذا الجلال فما عليك إ ل ا تعظيمه و إ ج ل ا ل ه وكل من كان معظما لله كان عارفا به وكانت عقيدته في الله ص ح ي ح ة س أ ض ر ب لك مثلا مثل بسيط جدا سمعنا و أ ر ج و أ ن يكون خ ط أ أ ن كثير من ا ل أ ح ذ ي ة التي بيعت في موسم المدارس ا ل أ خ ي ر في من اسفلها لفظ الجلاله مكتوب هل هذا صحيح, هذا كتب في الصحف. هل هذا صحيح؟ كنت اريد م ع ل و م ة ل أ ن الغضب لله أ و ل ى والذي أ س ت غ ر ب له من الذي يجرؤ إ ذ ا صح هذا على فعل هذا ا ل أ د ي ا ن كلها قد تختلف في الرسل ولكنها لا تختلف في الله أ س ا س ا ل أ د ي ا ن أ ن ه ا تتفق في الرب جل وعلا بعضهم قد يقول أ ن ه ث ل ا ث ة وبعضهم قد يدعي له ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولكنهم يتفقون في أ ص ل ا ل ف ك ر ة أ ن للكون ربا مع وجود م ل ا ح د ة إ ذ ا ثبت هذا تصبح هذه ك ر ي م ة في حق ا ل أ م ة وفي حق الدين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره تعظم الله هذه أ ه م ث م ر من ثمرات ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا عظمت الله وغيره صرت بذلك مشركا انا ل سيقول لك أ ن ا بعظم ربنا لكن ربنا براوه يعظم وحده لا إ ل ه الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير توحيد خالص لله سبحانه وتعالى إ ل ى يومنا هذا والله الناس بعظم اشياء ا ل بعظم حجر ا ل بعظم شيخ ا ل بعظم قبر شيخ حي أ و قبر ميت التعظيم إ ل ى يومنا هذا موجود والدعاء ق قاموس ب ر لا له الأمة ل مكان ا م في و و ج ا ل د لمن سبق والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن لكن شخص يقصد هذا مدعاه للشرك ولو قصد ب ع ق ي د ة أ و ق ع في الشرك ا ل أ ك ب ر الذي يخرج من م ل ة ا ل إ س ل ا م عياذا بالله المعلم الرابع من معالم ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ س ا س ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي ق ا ن اليقين ع ق ي د ة في الله ب يقين وش تقول والله الله عنده أ ي شيء وما ت س أ ل ه وتتعلق بالبشر و ت ز ع ز ع عند المواقف انت ب ع ق ي د ة في خشمك لكنها ليست ع ق ي د ة أ ن ت توقن بها أ س و أ شيء ا ل آ ن عند الناس ضعفهم في مجال ا ل أ ر ز ا ق في ا ل أ ر ز ا ق الناس تعبانين شديد في الرزق تعبان التعب العند و ظ ي ف ة يعتقد أ ن الرزق في هذه ا ل و ظ ي ف ة ولو أ ن ه فصل ب أ ن ه سيجوع و أ ن ه يضيع ا ل ع ق ي د ة ا ل آ ن في ا ل أ ش ي ا ء وليست في الله ناس الحفلات يقول ل ك الرزق أ ب ن ص يعني تمشي ب س ر ع ة تجيب قروش كثير الرزق أ ب ن ص والله ك ظ ا ب ي ن الرزق م ا أ ب ص ر الرزق ت ك ا ت ب ربنا ا ل أ ب ص ر يجب ي رزق ا ل ن ه ا ي ة أ ك ل م ك يقول لك الرزق أ ب ص ر وناس الهايس يتسابق ويتجار و وناس ا الركشات وناس ا ل أ م ج ا د الناس الشغالين في ا ل أ ر ز ا ق دي وتعشف ناس ا ل م ه ن اللي ي ق و ل و ا ع ل د ه م ه ا م ش ي ة الضعاف ديال عقيدتهم ل أ ن ه م ا عندهم ح ا ج ة تمسكوا ب ه ا عقيدتهم في الله أ ق و ى من أ ي ز و ج ة تلقى في الرزق أ ن ا ب الزعزع شديد أ ع ط ي ك مثال سالم ا بن عبد الله ا بن عمر ا بن الخطاب رضي الله عن أ ب ي ه وعن جده رحمه الله سالم رجل عالم لكن عقيده ت ص ح ي ح ة ويعمل بعلمه كان يطوف بالبيت وصادف في الطواف يتونك الوليد في ا زول تتلاقوا الطواف بتعرفه شفته عشرة في ف سنة ما ا ص ف في الطواف الوليد بن عبد الملك ا بن مروان ا ل خ ل ي ف ة ا ل أ م و ي طائفين سوا التف الناس حول سالم فغار ا ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة زول معه ما فيه والناس مع سالم الناس بيحب العلماء وحب العلماء دائما أ ك ر ر لا تخلطوا حب العلماء لا يضر الذي يضر تقديسهم والغلو فيهم وعبادتهم من دون الله كما كفر الله النصارى لغلوهم في من هو أ ع ل م من العلماء في عيسى عليه السلام المسيح الذي هو من أ و ل ي العزم من الرسل فسالم الناس حوله ا ل خ ل ي ف ة قال لهم في شنو في خ ل ي ف ة ت ا ن ي غيري ولا شنو مفروض الناس يجوا علينا ق ا ل و ا هذا سالم ا بن عبدالله ا بن عمر فدنا ا ل خ ل ي ف ة من سالم يطوف ويمشي جنبه يطوف ايج؟ لحد ما قرب منه لما قرب منه همس ا ل خ ل ي ف ة في اذن سالم دا عليه. قال ر له الك ح ا ج ة و ا ي ت ا ج ن ق ض ا ل ك طوالي قال له سالم أ م ا تستحي و أ س ت ح ي أ ن أ س أ ل غير الله في هذا المكان يا خ ن ه طيب ا ل ك ع ب ة أ ق و ل ل ز و ل ديني والله في ناس يسرقوك انت طيب ا ل ك ع ب ة ينشلوك في الطواف والله كلمت انتو عارفين الجننيتر بتاعنا بتاع الجامع جبناه وجبنا الجننيتر بتاع بتاع في المسجد ده جبناه واحد رجل مبارك ربنا ي ز ي د ه من فضله يتبرعوا عليه بجننيتر انتو كنتوا قاعدين في ا ل س خ ا ن ة لحد ما الكهرباء جات الجننيتر د ه جبنا ه خ ت ي ن ا قلنا ا ل ح ك ا ي ة جامع ج ا واحد راكب ر ك ش ة فك الموتور ش ا ل و مشهد جننيتر الجامع جينا نيتر ربنا شال و م ا ش ا ء لحد ما اضطرينا نعمل قفص قفص حديدي نخد فوق جينا نيتر عشان الناس ما ي س ر ق و يا اخي ازور ك ا م ا م ا ت ن و س تسرق الجامع والله واحد قبضه سارق المصاحف خاتيه في ا ل ج ل ا ب ي ة بجوا ولا في البنطلون في بطنه قبضه ما نصراني ما نصراني مسلم والله الناس يجب ان يتغير و ت غ ي ر غ ي ر ح ا و ي ما ق ل ت لكم ف ي الجمعة ر و ي ت ف فلس ي الضمائل و ف ف ل س ي ا ل ج ي و ب ده د م ر لن ي ر ا ع ي أحد لأحد إلا ر ويتغير ل ا ذنبه أخوه وصحبه أخوه و ي ت أشاءنا الذهب غ ي قلت لك الناس في فلس في فلس في الجيوب لكن لما ن ت ل م من ا ث ن ي ن ف ل ت في ا ل ض م ي ر كما ن والله ي س ر ع على رب العالمين يا اخي سروجنا ترجع فك الموتور و س أ ل ن ا اخوانا ن وين قالوا و احد يراك ي ب ر ك ش ة شال ا ش د ه ومشهد عليك ن ش و ف ش د ه في ا ل ل ه أ و جابلوزه ب ت ح ر ك ش ة قالوا ح ن م ش ن ص ل ح و ولا ده ش و ز ه قال له أ م ا ت س ت ح ي و أ س ت ح ي الناس أ ل ى غير الله في هذا المكان ا ل خ ل ي ف ة ب قالوا إ ح ر ا ج هذا إ ح ر ا ج قال العساكر و قالوا ف أ و ل ما سالم ينتهي من ا ل ص ل ا ة والطواف و أ ي حاجه ة جيبوا لي بر ن اخذ ك سالم قال له ا ل خ ل ي ف ة يريدك ماشاء ا ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة قال له ها قد خرجت من الطواف ا س أ ل حاجتك قول نحن لديك ح ا ج ة بس نكلمك قال له من أ م ر الدنيا أ م من أ م ر ا ل آ خ ر ة الدنيا ح ا ج ب ي ولا ا خ ر ة قال ما لي و ل ل آ خ ر ة من أ م ر الدنيا التي نملك قال أ م ا الدنيا فما س أ ل ت ه ا ر ب الذي يملكها فكيف أ س ا ل ه ا من لا يملكها يا أخي قال لا أنا قاعد لك آخرة تظهر وتتجلى ع ن دخل المحكات العملية د ا ل م ه د ي ا ل خ ل ي ف ة المهدي ا بن أ ب ي جعفر المنصور دخل المسجد ل ا ن ب والعلماء ي و في حلق يدرسون فلما دخل بجنده قام المسجد عن ب ك ر ة أ ب ي ه وقام جميع الطلاب إ ل ا ا بن أ ب ي ذئب فقد كان يدرس ويمد ه و رجله ل أ ن ه متعب في أ ث ن ا ء الدرس قاعد ا يدرس في ل ومادك ط و ر ا ع و ا ويدرس الناس لما ا ل خ ل ي ف ة جاء كلن وقفوا وما وقف ا ل خ ل ي ف ة ما استوقفوا ل ا ده شوف أ ن ت لو ب ج ي ت عالم وتباري ناس القروش و ن ا س ا ل ح ك و م ة ولا ا ل ص ل ا ط ي ن ما بيحترموك هم ذ ا ت تزبط من عينه خلي ربنا والناس هم ذ ا ت ما بيحترموك اكلمك ما بيحترموك أ ص ل ا هم بيحترموا العالم بيخافوا مش بيحترموه بيخافوا من العالم الذي لا ي ن ق ا د ه الا لحق فمادى ك ر ا ع ه لما جوا قفيه ما قم قال له المهدي والجنود ا ل م ع ا ه لم ا لم تقم أ ن ت خير من الناس انا ل س كلها ما قامت قال كدت أ ن أ ق و م فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين الجنود هل يمسكه و قال المهدي دعوه والله ما من ش ع ر ة في ر أ س ه إ ل ا قامت قال لي يا من شعر ج س م يكلم قام مشى دين أ ذ ك ي ا ء حكام يحكم بذكاء ما ق ا ل جيبوه خ د ت و ح ر ص ة رسلوا قروش قالوا أ م ش و ا ادوا قروش لما نشيل منا ن قروش بعدك ب غ ي ر طوال جاه الرسول رسول المهدي يعني رسول ا ل خ ل ي ف ة يحمل إ ل ي ه أ م و ا ل قال له ارجع وقل للخليفه ة إن الذي ل يمد ر ج ل ان يمد يده بيمد يده تمد واحدة فيهم يتمد يتمد إيدك اختارياته ما مد تمد وحدة قل كراع كراعك فقل الذي يمد رجله لا يمد يده ده اسم الإيقان لذلك لما عرف الحسن البصري ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تكون بما في يد الله أوثق م اوثق في في يدك العقيدة ضامين أكتر من الماسك في يدك العند أكثر الماسكة الله ما ق من ت ل لي جرادة في الكف ولا الفطير دمع الناس لكن الله في في يد جرادة ربنا ما مما دمع كده تكون و مع أن أ مما في يدك ماسك مضمون حاجة قابضة في يدك العند أنت إن مضمون أكتر من الله أكثر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 ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى في س ل س ل ة معالم ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة كيف تعامل ربك و ا ل خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة كيف ت س ت أ ن س بالله تحت عنوان ا ل أ ن س بالله و ا ل خ ط ب ة التي بعدها عن التعامل مع الوالدين والتي بعدها عن التعامل مع ا ل أ ب ن ا ء والتي بعدها عن التعامل بين الزوج و ا ل ز و ج ة وز... عن, عن ا ل ز و ج ة ا ل م س ل م ة كيف تعامل زوجها وعن الزوج المسلم كيف يعامل زوجته ثم الجيران ثم المجتمع و أ ه م خ ط ب ة في معالم ا ل ش خ ص ي ة ا ل م س ل م ة النزاهه ة ن ز ا ة الضمير و ن ز ا ه ة اليد و ن ز ا ه ة اللسان ولكن قبل ذلك كله ن ز ا ه ة الفكر و ا ل ع ق ي د ة التي نحن نتحدث عنها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 ولا ضالا إ ل ا هديته ولا أ ي م ا إ ل ا زوجته ولا مسافرا إ ل ا ر د ت ه ولا غائبا إ ل ا حفظته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا و ع ن ت ن ا عليها ولا ممتحن الا إ نجحته, نجحته, نجحته ولا داعيا إ ل الا أيته و د ا ع ي ا إلا أ ي ت ه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 ق ي م اللهم س م ا ا ا و و ت اغننا فيمن هديت اغنيت ل ل ه ه م ا ف م ن ه د ي اللهم اغننا فيمن أ غ ن ي ت اللهم افقرنا إ ل ي ك ولا تفقرنا إ ل ى غيرك اللهم تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم اللهم, اللهم اصل عقائدنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نقي سرائرنا